ومتى الإسلام بشراء إننا نالنا الحفّجر في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبراء. ومتى الإسلام بشراء إننا نالنا الحفّجر في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبراء. والله تاتي وثبة تحلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا وقرأوا القرآن دوما حاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما بالدين قدرا ما في قنوة تسديدا وأجرة، قمة الإسلام بشراء، إن لانال ما حفجر في شباب قد شادوا صحوة للدين كبراء، قمة الإسلام بشراء، إن لانال ما حفجر في شباب قد شادوا صحوة للدين كبراء، طوفان المأسين، شفيف طوفان مجرى، أسرج العذاب. أسماء جواد صائلا يمن ويسر صائلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا صائلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا والعذاب تنو إليه تغتلي لي حقدا وقهرا بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى <تصفيق> إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى قمة الإسلام سيري واشخي عزا وفخرا وكسري قيد التراخي والفنوع يوم كسرا وانشري الدين أضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين أضياء وانثر الأخلاق عطرا فالذا أعطيت نصرا فاسكدي لله شكرا بشرى انلنا للمح فجرا في شباب قد شاد صحوه للدين كبرى هتا الاسلام بشرى انلنا للمح فجرا للدين كبرى